أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة سَكِينٌ غَيَّرَ ذَائِدَ نَذَا مَا تُعَدُّونَ لِكُلٍّ أَوْ نخشى ربانا دليل الغيب عجب قلبي من نيده قولوا ابي سلام ذلك يوم الخلوب لهم ما يشاء لكنا قبلهم من قرم منهم أشد منهم بطشا فلقبوا في البلاد هم أشد منهم khushan sana كان ذكرى لمن كان له قلبنا ورق السمع <تصفيق> <تصفيق> وَلَقَدْ خَلَكُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا بَسَّنَا على ما يقولون وسبح بحرد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِّحْهُ وَإِذْ بَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَاديِ الْمُنَاديِ مِنْ مَكَانٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِّ وَنُمِيتُ وَإِيْدَيْنَا الْمَصِيْرِ يَوْمَ تَشَّكَ قُلَ ارُضُ عَنْهُمْ شُرُّ عَلَيْنَا يَنْسِر نَعَمْ نَعْلَمُ فذكر بالقرآن من